نتحدث عن أولئك الذين قطعت عنهم وسائل الحياة كانوا يعتبرون بغيرهم وبات غيرهم يعتبر بهم أولئك الذين تحت الأرض يتمنون العود أمنيات في صدورهم والله لو فتحت وتنسمت تلك القبور لكان يكفي الميت منهم أن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لأنها خير مما طلعت عليه الشمس والذي بعث محمدا بالحق إن الموتى يتمنون ركعتين والله يتمنون تسبيحه تهليله تكبيره دمعه ركعه صدقه صلح دفع مظالم كما سنذكر الآن لأمنيات متعددة وقبل أن أدخل معاشر الأحباب في أمنياتهم الصالح منهم والطالح خذ أيها الحبيب تساؤلات أحبتي لو قيل لأحد منا وقد هم بتكبيره الإحرام يريد أن يصلي صلاه العشاء أو الفجر أتاه ملك الموت وهمس في أذنه وقال يا فلان فالتفت قال اطمئن إن هذه الرتعتين أو هذه الصلاة آخر صلاة لك في الحياة السؤال معاشر الأحبة كيف ستكون؟ آخر صلاة لك هل ستسهو فيها؟ هل سيهرب القلب من صدرك؟ هل ستهيم معاشر الأحبة نهيم في الدنيا؟ لا وربي تساؤل آخر لو قيل لصاحب مال وقد بلغه الله مالا وكان نصابا وحال الحول عليه فلما أراد إخراجه المال كثير وأخرج ربع العشر ربع العشر أخرجه فقال له قائل يا فلان انا لله وإنا إليه راجعون ما لك قال هذا هو آخر زكاة تخرجها من هذا المال فبعد أيام ستقبض وهذا المال سيرد إلى الورثة هل تظنونه سيبقي منه شيئا؟ هل سيبقي منه شيئا أحبة في الله؟ والله ما أظنه إلا سيبقي ما يقيم أودهم سيقال له يكفي ربع العشر يكفي يا مؤمن واحد من أربعين لهذه ربع العشر ريال من أربعين ريال يكفي قال ويحك أريد أن أقدمها بين يدي قدومي إلى ربي لعل الله أن يضلني في ظله يوم لا ظل إلا ظله الله أكبر وكل من مات كانت صلاته تلك هي الأخيرة وكل من مات كانت صدقته الواجبة هي الأخيرة لكنه مسكين يظن أنه سيعمر تجد أن بعض الناس له ملايين بل مليارات وعمره تجاوز الستين والسبعين وأعمار امتي كما قال الحبيب بين الستين والسبعين وقليل من يجوزها ومع ذلك متمسك في الدنيا تمسك من لا يموت مع أن عمر الإنسان يرحل خمس عشرة سنة منه لا تحسبها فإنها قبل البلوغ لما يكتب عليه شيء وقد رفع قلم التكليف عنه إذا نزعت منه قبل البلوغ خمس عشرة سنة ثم المتبقي نزعت الثلث منه لأنه كان نائم ثم نزعت السدس من المتبقي لأنه يأكل ثلاث وجبات كم بقي من عمره؟ ينفضح العمر ينفضح ومع ذلك تقول له تقدم سؤال ثالث لو قيل لصائم عند رؤيه هلال رمضان ولما قال الشهر مبارك كما نهنئ بعضنا الشهر مبارك قال له أحدهم طبعا هو توجه إلى الإمام فورا وقال للإمام في التراويح خفف والصلاة الخفيفة ترى أجمل وألذ وأكثر للجماعة ولإقبال الناس لكنه لما صلى العشاء وقبل قيامه لصلاة التراويح أتاه خبر صاعق رمضان هذا هو آخر رمضان لك وستقبض في السادس من شوال سؤال كيف سيكون صيام هذا الصائم ألا سينطلق إلى الإمام فيقول قم بنا الليل كله الا سيبكي هل سيترك الاعتكاف الا تعلم الدموع ستدل مجاريها ولو قيل له يا فلان ما الذي غيرك عن العام الماضي سيقول لاني ساموت والسؤال من الذي ضمن لك الا تموت كل من صام رمضان الماضي نحن الآن صمنا العام الماضي أنا لا اتفاءل أيها الأحباب أن يأخذ الله أعمارنا أسأل الله أن يجعلنا ممن مد في عمره على طاعته لكن في النهاية الموت الموت ولذا روي عن موسى عليه السلام مع مخاصمته مع ملك الموت عندما ورد في الحديث أنه لطمه فلما قال يا ربي أتيت من عبد يكره الموت قال قل له ضع يدك على جلد ثور ولك بكل شعرة غطتها يدك عام يعني مئات بل آلاف الأعوام قال موسى وهذا الشاهد ثم بعد ذلك قال الموت قال الموت الموت إذن اقبض الآن وأقول معاشر الأحباب أنا قلت لرجل كان يهتم بظاهره عمره واحد وستين سنة ويهتم بمظهره ولا حرج لكن الرجل لا زال قلبه كما يصفه العوام وأخضر ويريد متع الدنيا قلت لحجيت هذا العام قال لا تقوم الليل قال الله عينا على أنفسنا تتصدق قال والله الزكاة الله يعيننا على إخراجها أن تصوموا النوافل قال الله المستعان والله ما يخلص رمضان وإن فينا قطرة من صبر قلت له كم عمره قال 61 قلت لو أعطاك الله عمر محمد صلى الله عليه وسلم بقي لك عامين فقط فارتبك وخاف ونقع الدم في وجهه قال فال الله ولا فالك يا شيخ كيف قلت يا اخي اقول انا لا اقول لك ستموت بعد عامين اقول لو اعطيت عمر محمد وقد لا تعطى اياه فانه قبض بابه هو وامي وهو ابن 63 بل وعمر بل والصديق هذا العمر اذا العبره معاشر الاحباب فيما سنقدم بين يدي رحيلنا والا فان الرحيل ات ات والله لو دامت لغيرنا ما وصلت الينا لو قيل لقائل ايضا وهو يريد الحج متردد هل احج هذا العام ام لا ولكن هتف في اذنه فقيل له حسبنا الله انا لله وانا اليه راجعون يا ابو محمد او يا ابو ناصر او اي انسان ننعى اليك نفسك في اواخر ذي الحجه وكان مترددا ان يحج او لا يحج اسالكم بالله يحج ام لا والله اظنه يحج على قدمه ليس على طائرة والله إني أحسب أنه سيأتي من أوائل ذي الحجه أفضل أيام الدنيا ويجلس هناك ويطوف ويصلي ولا ينام إلا قليلا ويصوم يوما ويفطر يوما ويتصدق بامواله ويقف في عرفات وقفة من يجأر إلى رب الأرض والسماوات ويخرج من المظالم ويبكي ويتصدق سبحان الله لما يا أبا فلان حجة حجتك هذا العام اختلفت قال لانها آخر موسم لي في هذا العام أحبابي وما أدراك أنصل ما أدراكم أنصل إلى البيوت أم لا ما أجمل أيها الأحباب أن أمنياتنا تكون محققه لأن لدينا أنفاس فان من ليس لديه أنفاس لا يحققها أنين أهل القبور وبكاؤهم ذاك الذي قيل له من ربك ما دينك من نبيك فأجاب بها هاه لا أدري فضرب بمرزبة لو ضرب بها جبل لعاد رماد والله لو أذن أو خرج الصوت فسمعناه معاشر الخلق من جن وإنس لما طابت الحياة لنا فوق الأرض من فزع ما نسمع من صراخ وأنين رب ارجعون رب ارجعون وهذا الصياح والأنين أمنياتهم يرجعون لما ليعملوا صالحا يقال إن إبراهيم التيمي قال عليه رحمة الله قال مثلت نفسي في النار أعوذ بالله من النار لما مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها اعوذ بالله من النار فقلت لنفسي أي شيء تريدين قالت أريد أن أورد إلى الدنيا فأعمل صالحا قال فخاطبتها فقلت أنت في الأمنية فاعملي الله أكبر تخيل نفسه أنه من شفير جهنم قد هوى نعوذ بالله من النار قال فلما أحس بألمها ألم القلب تأديب القلب صياط الوعظ توقظ القلب الغافل نادى نفسه ماذا تريدين فكانت تريد أن تعود حتى لا تهوي من شفيرها وحتى تعبر من الصراط وقد ضرب على متنها قال أنت في الأمنية ونحن معاشر الأحبة نحن في الأمنية فماذا نصنع أحبابي أمنيات الموتى منقسمة إلى قسمين لأن أحوال البرزخ على نوعين ولأن يوم القيامة ليس هناك فريق ثالث ليست هناك يوم القيامة منطقة رمادية إما إلى الجنة وإما إلى السعير ليس هناك بين بين إما فريق في الجنة أو فريق في السعير وسيق الذين كفروا إلى جهنم وهناك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة نسأل الله الكريم من فضله أما السعيد فإن أوائل السعادة والبشارة يوم أن تتنزل الملائكة بالبشارة له الله أكبر أذكر قصة أن مؤذنا اذنا ثلاث أربعين سنة شايب شاب في الأذان وكان يحب المساجد قلبه علق بها فكان لا يخرج وكان لا يستجيب لدعوة عشاء قط إذا خرج من المسجد نام واذا بقي من الليل ثلث او النصف قام وكانت ظلمة الليل وتلك السارية وذاك البيت من الطين يشهد له انينا وبكاء وقرانا اصيب بجلطه ونقل الى الرياض عند ابن من ابنائه والجلطه اثرت على ادراكه فغاب عن الوعي ويفهم ما حوله لكنه لا ينطق الا لمما وبالكاد يفهمون نطقه إلا إذا نطق بالأذان فكان هذا الكبير أخرجه المستشفى على أنه قد يؤس من علاجه كان هذا الكبير اذا أتى توقيت الأذان في بلده وفارق التوقيت عن بلده ثلث ساعة عن الرياض فكان يألف ذاك الأذان ويقال أنه ليس عنده ساعة منبه قط كان المنبه في قلبه كان يأمرهم أن يجلسوه بحركة واضطراب فيجلسونه ويسندونه ثم يضع أسبعيه السبابتين في أذنيه ثم يرفع صوته بالأذان متحشرجا فأذانه كان حزينا يدعو الناس إلى بيت رب العالمين فيؤذن ثم يغيب عن الوعي قال ابنه وفي يوم من الأيام كنت أحدث نفسي لا أدري متى تتحشرج هذه الروح ومتى تتغرغر أتمنى أن ألقن أبي لا إله إلا الله قال فكنت أزور أجلس عنده أكثر وقتي حتى أتى يوم الجمعة وغابت شمسها فتحرك حركة ضعيفة فاجلسناه ثم وضع أصبعيه في صماخي اذنيه ثم رفع الأذان وكان عند الحي يلتفت يمينا ويسارا فلما قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مالت رقبته وشخصت عينيه وتأضاء وجهه قال فبكيت عند رأسه لا على موته ولكن ختم له بأذان كامل كان الأذان في قلبه نعم معاشر الأحباب من أحب شيئاً كان هذا طبعه ولذلك أنت مع من احببت من أحب الأذان أحب الطاعة أحب المسجد كم من رجل شيخ كبير يختم له بين أذانين وبين صلاتين وبعضهم وهو ساجد وبعضهم وهو صائم وبعضهم في جوف الليل هذا ليس اجتهاد أربع ساعات في آخر الحياة هذا اجتهاد في الحياة كلها ذاك الذي علم أن الحياة ميدان ميدان للتنافس في الخيرات ما أشغله زخرف ظهرها فهي دار لعنت ولعن ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم هي دار اللعب واللهو والزينة والتفاخر ولذلك من كانت تغره وأحد السلف كان يقول لها غري غيري إذا تجملك لا أقول إن العبد يتركها فإن الزهد في الحياة ليس أن تلبس المرقع الزهد في الحياة أن تزهد عن الحرام ثم أن ما أتاك منها تركبه راحلة للقاء ربك لا أن يركبك ولذلك بعض المخلوقين كان تعيسا كما قال الحبيب تعيسا عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش. تقش التعاسة لازمة لذاك الذي الدنيا في قلبه يقال له قل لا إله إلا الله في فالطوارئ أعرفها بس ما أقدر أقولها سبحان الله لماذا لم ينطق بها ما كان يعيش لها ولا يحققها ومن تكم هي أعظم أعظم هدف له في الحياة انقسم الموتى إلى نوعين صالحين مؤمنين متقين كانوا على وجه الأرض يرون الأرض صالة اختبار وصالة كسب وصالة كسب للحسنات لا يتركون موسما من مواسم الجنة إلا طرقوا بابها إذا أتى جوف الليل رفعوا الايادي حياء من الله أن ينزل إلى سماء الدنيا ولا يراهم قد مد الأكف إذا رأوا باب بر عدت تسارعوا وسابقوا وسارعوا قلوبهم وافئدتهم طاهرة لا تحمل الغل ولا الحسد لا يغبطون مؤمنا على نعمة من نعم الدنيا غبطتهم لصاحب القرآن ولصاحب الصدقات أولئك الذين علقت قلوبهم في المساجد فلا يكاد يؤذن المؤذن إلا وهم خلفه أولئك الذين كانت قلوبهم أشد بياضا من ثيابهم وأطهر من أبدانهم أولئك تأتي البشارة إليهم أول أمنية للصالح أن يسرع به أن يسرع به ولذلك ترى خطأ بعض الناس يموت والده السبت ويصلي عليه يوم الأحد ويحك لماذا تحبسه من الكرامة؟ لماذا لا تعجل حتى روي عن أبي بكر إن أنه كان يسجر من كان يمشي الهوينا بالميت يأمره أن يسرع بل كان بعضهم يرمل بالجنازة رملا يسارعون لماذا وقد خرجت روحه تحبسه في الفانية؟ لماذا تحبسه في الدار التي ستبدل غير الأرض والسماوات هذه الأرض ستبدل لماذا تحبسه في دار الفناء والعفن وهو قادم على رب كريم الاسراع ولذلك قال الحبيب إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني لذا هذه أول الأمنيات ولذلك إذا مات أحد أرحامك أمد الله في أعمارهم على الطاعة أو من وليت أمره فإياك ثم إياك ألا تحقق أمنيته بالإسراع طيب يا شيخ قد يكون ليس من أهل الخير نقول هذا غيب عند الله ولا نعلم ولربما أشعة أغبر مدفوع بالأبواب نعتقد أنه ليس من الصالحين تفتح له أبواب الجنة وينزل من السماء حنوطه وكفنه ظاهرة أنه, أنه ليس من أهل السعادة الثانية الأمنية الثانية للصالح بعد أن يوسد الثرى ويولي عنه أهله ويسمع قرع نعالهم وتبدأ لجنة الامتحان منكر ونكير عليهم الصلاة والسلام عندما يفوز في الاختبار ويوم ان ياتيه حسن الوجه حسن الثوب طيب الريح من ربك فيجيب ربي الله كيف لا يعرفه وهو في بيوته وفي ابواب البر التي فتحت وكان على وجه الارض يحب لقاء الله ولذلك مما يروى عن بني اسرائيل تحدث بها ان ملكا من ملوكهم اتاه ملك الموت وهو على فرسه وحوله حاشيته فقال ملك الموت قابض قال استأني بي ان أنزل يعني أعطني مهلة أن أنزل قال إنهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون فخر صريعا وخرج ليقبض الذي بعده فكان مؤمن ليس لديه من الدنيا شيء يمشي في سبسب من الأرض فناداه قال ملك الموت إني قابض قال مرحبا بغائب طال انتظاره من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه لذا معاشر الأحباب إذا نجح ذاك في الامتحان انظر الأمنية نجح فتحت له نافذه من النار ثم أغلقت قيل هذا مكانك لو عصيت الله ليعلم نعيم الجنة بعدها فيفتح له فيأتيه من ريحها وطيبها ويمد له في قبره مد بصره انظر الأمنية وهنا يقول يقول إذا رأى فسح الله له صاحب أعلى صوته ربي أقم الساعة حتى ينتقل مع أهله إلى جنات النعيم وفي رواية إذا رأى ما فسح له من قبره يقول دعوني أبشر أهلي الله أكبر هاء مقرأوا كتابي فيقال له أسكن اهدى وذاك يضرب بالمرزبة وفي رواية ثم يقال له إذا صاح ربي أقم الساعة يقال له نم قال أريد أن أبشر أهلي قال نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه والحديث صحيح الله أكبر نومة العروس نومة هانئه نومه السعادة يستيقظ غدا وهو على العرصات وفي الصعيد وقد اظل بظل عرش الرحمن يوم أن يتجاوز الصراط إلى القنطرة ثم ينادى على أبواب جنات النعيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وممن يتمنون من الصالحين الشهداء اللهم اجعل عيشنا سعادة وموتنا شهادة يا رب العالمين أحبة الشهيد هو الوحيد من انواع الموتى الذي يتمنى أن يعود إلى هذه الدار وليس أحد يريد العودة إلى هذه الدار كيف؟ ولذلك معاشر الأحباب نحن نبكي على الموتى تبكي على أمك وعلى أبيك لكن أتعلم أنهم إن كانوا من أهل السعادة والله لو تجري مدامعك فتسيل بها أودية الأرض وتمشي بها أنهار الأرض وهم من أهل السعادة والله لا يعودون يعودون وموضع الصوت في الجنه خير مما طلعت عليه الشمس يعودون ونصيف الحوريه على راسها خير مما طلعت عليه الشمس يعودون وقصورهم في الجنه تجري تحتها الانهار أيعودون إلى دار العناء والكدر؟ لا والله لا يعودون الشهيد لعظم ما رأى من منزله يتمنى أن يعود مرة ومرة ومرة بل يرد إلى الدنيا يتمنى أن يقتل عشر مرات ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ما أحد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 نشكو بشاعة قتلهم ودماؤهم قد ضرجت بها ثيابهم لكن اللون أحمر والريح مسك وسبحان الذي اصطفاهم لأن الشهادة اصطفاء قال الله ويتخذ منكم شهداء فاسال الله جل وعلا أن يجعل موتنا شهادة وعيشنا سعاده اما أمنيات الأشقياء وأعوذ بالله ممن هذا حاله ممن هو أنينه تحت الأرض الآن وصراخ وعويل وجمر ونداء واستغاثات وسرابيل من قطران ويغشى وجوههم النار قد اختلفت أضلاعهم واحترقت تلك الأرواح والأبدان أقول أمنياتهم عديدة وسأذكر بعضها أول أمنية للميت من أهل الشقاء نعوذ بالله ممن هذا حاله أن يعمل صالحا ولذلك يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا أي عمل صالح تسبيح تهليل صدقة عفو رد مظالم صلاة قيام ليل صيام لو أن يقول أستغفر الله ويعود بل ورد أن يقول الحمد لله رب العالمين ويعود اللهم لك الحمد على أن مددت في أعمارنا اللهم فاستعملنا في طاعتك واجعل الأعمال خيرها الأواخر والأيام خيرها الخواتم يا رب العالمين واجعل آخر النطق من الدنيا لا إله إلا الله يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ولذلك قال الله عنهم يقول حال أولئك المساكين لو أن لي كره فأكون من المحسنين يريد أن يعود مرة ولا يريد أن يعود إلى أهله ولذلك لو قيل لأهل المقابر عودوا يوما ثم عودوا إلى اللحود لا يعودون إلى الزوجات ولا إلى الوظائف ولا إلى الأموال ولا إلى ما تركوا من نعيم لا والله احسب أنهم سيسجدون سجده حتى يعادون إلى اللحود من جديد وطوبى لمن سجدها الآن قبل أن تكون أمنيته رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت والعجيب أن الإنسان تحت الأرض يتمنى أن يعود مع أنه أخرج للدنيا لأن يكون عبدا احبابي لو سألت إنسان لو أنت سألت إنسان في المدرسة لماذا تتعلم فما أخبرك ما هدف هدف ما التعليم تقول ضاع عمرك ضاع عمرك ألا تعلم ما هدف الإنسان في الحياة إذا تعلم وللأسف الهدف غائب عن كثير من أبنائنا دائما الذي يغيب عنه الهدف تغيب عنه السعادة إذا غاب عنك الحكمة من وجودك ومن أكبر معاشر الأحباب ما أضاع الناس في الحياة أنهم أنسوا أنهم خلقوا للعبادة ولذلك البعض منهم ظن أنه خلق ليبنيا ظاهرها بالطوب والاسمنت والحديد وأن يتزوج أو أن يؤكثر الزوجات والولد وان يبني وان نعم هذه عمارة حسية اين العمارة التي تكون معك نعم الامنيه الثانيه الا تقوم الساعه الله اكبر امنيه الميت من اهل الشقاء بعد الموت من اهل الشقاء ربي لا تقم الساعه لانه اذا كانت الاضلاع تحطمت والقبر ضاق على ضيق اللحد اللحد ضيق القبر ضيق فنحفره بسعة فإذا بلغنا آخره ضيقناه وإذا ضيقناه ردمنا عليه بالطين وباللبن ثم أغلقنا المنافذ ومع هذا الضيق بعضهم صارت نورا من النار لحده أعوذ بالله ممن هذا حاله فكيف بمن يلقى من شفيرها وهي تكاد تتميز من الغيظ كيف بمن سيكون عليه سرابيل من قطران كيف بمن سيسقى بماء المهل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاؤهم كيف بمن عليه مقامع من حديد كيف بأولئك الذين ينادون ومالك على منبر في النار أعوذ بالله من نار جهنم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك هذا الذي في اللحد إذا رأى أودية النار تتغيض وقد اوقد عليها ثلاثة آلاف عام حتى اسودت ماذا يقول يكفيني هذا العذاب فيا ربي لا تقيم الساعة نعوذ بالله من النار أحبابي تصور الخبز ألا تقف عند صاحب الخبز؟ أرأيت جهنم بين يديه؟ وهذه قد خففت بتسع ستين جزء جزء من سبعين جزء هذه النار لو أعطيت الدنيا على أن تبقى مكان خبزة في تنور النار ربع دقيقة أتمكث؟ يدك أتستحمل جمرة وقعت على الأرض؟ رأيتم الجمرة إذا سقطت من المبخرة الناس يلمسونها ولا يكادون أن يمسوها وهي جمرة كيف بمن ستوضع جمر جهنم في أخمصيه فيغلي دماغه من نارها وهو أهونهم أحبتي في الله هذا المسكين تحت الأرض يصيح ربي لا تقم الساعة قال اسمع الحديث قال فينادي مناد أن كذب عبدي بعد رسوبه في الاختبار ها ها لا أدري كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك نعوذ بالله من هذه البشارة أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يأجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة أمني هذه من أمنياتهم الأمنية الثالثة وهو في حديث الرواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بسنده مر الحبيب بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ انظر الأمنية فقالوا فلان يا رسول الله فقال ركعتان ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم الله أكبر صاحب هذا القبر دنياكم عروشها ودورها وذهبها ونساؤها وبساتينها وذهبها أحمرها وأصفرها كلها وربي تساوي عند هذا ركعتين. لما لو قيل لأحدنا تموت اليوم وإلى الجنة لا تعود إلى أهلك بعد هذه الصلاة تموت وإلى الجنة أو عد إلى أهلك وابقى على وجه الأرض ألف عام ثم إلى النار ماذا يختار؟ ماذا يختار؟ من قال منا سأعود إلى بنياتي وأطفالي؟ سنختار الرفيق لأعلى بلا شك لذلك هذه الدنيا التي أشغلتنا أهل القبور يتمنون ركعتين ورضي الله عن بلال بن رباح الحبيب دخل في الجنة عندما عرج به قال استمعت خشفة خلفي فالتفت فإذا أنت يا بلال بلال لم يرفعه نسبه ولا لونه إنما رفعه إيمانه وشيء وقر في قلبه ما الذي بلغك باب الفردوس؟ يا بلال قال لا شيء إلا أني يا رسول الله ما توضعت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين الله أكبر حبب إليه محطه التنقية وهي الطهارة تخرج الذنوب حتى من تحت الأظفار ثم بعدها يتبعها ركعتين إن استطعت أيها المؤمن أن توزع هذه الركعات على ساعات الليل والنهار فافعل فإنها أعمال تدخرها في يوم يتمنى العبد صيام يوم أو قيام ليلة إذا كان العبد سيتندم يوم القيامة يتمنى أن يومه ذاك خميسه الماضي أنه صامه ويوم الاثنين أنه صامه ويتمنى أن الفقير الذي وقف بالباب أعطاه ويتمنى أنه في جوف الليل بدل ما يركب الساعة على أذان الفجر أنه ركبها على قيام الليل ولو ركعة كلها حسرات لماذا لا تبدأ من الآن حتى لا يكون آخر عهدك بالحياة مجموعة أمنيات لم يحقق منها إلا القليل الطالب إذا أعطي النتيجة وهو راسب يتمنى أن لو كان قد عمل ما عمل الأول ولا لا يا ليتني فعلت فعله لأنال مناله طالب متخرج من الابتدائي وله زميل تخرج وذهب وبعد أن غاب عنه عشرين سنة إذا هذا لازال بالابتداء وزميله يحمل الدكتوراه في ضرب من ضروب العلم ماذا يقول ذاك القاعد صاحب الهمة الخاملة والله لا يزيد عني عقلا لكنه وضع هدفا وبلغه أقول أهل الجنة إذا تجاوزوا النار عياذا بالله من النار وبلغوا الجنة ينسونها أحبابي هل بقيت الام أو الضمأ في رمضان؟ رحل الضماء وبقي الأجر يا من حججت وأتعبك المسير على قدميك أين التعب رحل التعب وبقي الأجر أين يا من سهرت في الليل قائما ونمت في النهار ساعة فأذهبت عنك تعب قيام الليل ذاك ونصب. أين ذهب التعب رحل وهكذا أيها المؤمن ومن أمنياتهم إذن أن يصل ركعتين ومن الأمنيات التي ذكرها الله لأهل الشقاء أيضا أيها الأحباب من الأمنيات الصدقة تأمل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك لاحظ يلهكم تلهكم أموالكم وأولادكم الذي وهبك المال من؟ الله والذي وهبك الولد الله فإذا انشغلت بما وهبك عنه عذبك بما وهبك يعذبك يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم والمال تعيس عبد الدينار لذلك انظر ماذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم لاحظ ليس من كيسك ولا بحولك كسبك ولا بقوتك انفقوا مما رزقناكم والله ان من قله الحياء وقله الايمان ان يعطيك الله ثم يستقرضك فتبخل والمال ماله العبد عبده وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت اسمع الامنيه وصل الموت الان المال كثير لكن ما اخرجه من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي امنيه ربي لولا اخرتني الى اجل قريب ماذا تريد تعمل فاصدق وماذا أيضا وأكم من الصالحين ويرد الله عليه لأنها إذا جاءت لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون رب لولا اخرتني أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أمنيتهم أن يتصدقون لكن متى عند الحشرجة وعند الغرغرة وعند الرحيل وعند غياب الوعي أذكر أن رجلا في مستشفى زرته كبير سن زرته عند تليف كبد قال له الطبيب قديما أنت صاحب مال اشتر لك جزء من كبد فإن الكبد لديك ابتدأت تتليف فرفض قال عالجوني أذ أجمعها وشابت لحيتي وشعري ومفرقي في جمعها ورح ادفع مليون او مليون دولار في شرائها لا والله والله ايها الاحباب بخل بها على نفسه فلما انشاخ وضعف بدنه قال للطبيب الان اريد كبد قال لا تتحمل فزرته قبل موته بساعات قدرا وكان قد ربطت يديه على السرير ويحركها ويقول يا شيخ أنا أموت قبل ما أموت أموت على سريري ألف مرة ملايين لا أستطيع أن تشتري بها عافية وقد دعيت للعافية ورفضت والآن أبنائي أتمنى أن يزوروني والآن هم عند المحامين يقسمونها وعيني تدور لو وهبت ما اجريت هبتي لأنني في مرض الموت فمات ألف مرة وأصبحت فجر ذاك اليوم الذي بعده رسالة تأتي أحسن الله عزاءكم في فلان رحل من الدنيا رأيت والله مسحة الرضا والابتسام على وجوه أبنائه وهم على شفير قبره فرحوا برحيله أهذه الدار التي شابت لحيتك في جمع حطامها أما لو أنه قدمها بين يديه لوجدها ظلا يوم أن يعرق الناس بعضهم بخل على نفسه يدعى للنفقه المسكين يظن ان الفقير هو الذي ياخذها يا اخي استطعمتك فلم تطعمني الحديث صحيح كيف اطعمك وانت رب العالمين ثم يذكر الله لك عبدا من عباده كان فقيرا استطعمك اما لو اطعمته لوجدت ذلك عندي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه والله لو قيل للذي يحتضر وهو على فراش موته قيل له الان كم تدفع يدفع كل شيء لكن لا ينفذ الوصيه في تلك الساعه ما تنفذ كم من ميت عنده الملايين وقيل لابنائه ابنوا له مسجدا قالوا ان شاء الله باذن الله خلينا نقسم ان شاء الله واذا عرف كل منا قدر ماله يكون خير وانشغلوا عنه بل بعضهم لم يزره بعضهم لا يعرف قبر والده تبا لهذه الدنيا التي نجمعها نجمعها كلها ونرحل عنها كلها ونسأل عن المال كله أليس هذه حسرة وحسرات يخرج منها حلها عليه وحرمتها ونعيمها لغيره أحبتي إن من يتقدم بين يدي حياته ويقرض الله ماله لا ينادي كما ينادي ذاك رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت أو يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكن من الصالحين ومن أمنيات الموتى ذاك الذي كان فوق الأرض مقطوعا من رحمة الله ذاك الذي كانت الامراض القلبيه قد عبثت به فحلقت الحسنات واكلت الحسنات بعض المتحسرين تحت الارض من الصالحين في دنياهم كانوا من الصالحين كانت عباداتهم كالجبال لكن عندما اودعوا اللحد لم يجدوا عملا صالحا ينجيهم اين رحلت احدهم كان على وجه الارض تطارده لعنه الله لانه كان قاطع رحم والاخر لم يجد في صندوق العمل حسنه واحده لانه كان يحسد عباد الله على نعم الله ان الحسد لا الحسنات كما تاكل النار الحطب وبعضهم لم يجد في صندوق العمل طاعه لانه كان هاجرا لاخوانه هاجرا للمسلمين قاطعا لهم متدابرا معهم هذا المسكين هذا المسكين كان موس البغضاء يحلق حسناته ولذلك قال الحبيب فساد ذات البين هي الحالقه لا اقول تحلق الشعر انما تحرق الدين وآخر مفلس من المفلسين من هذه الأمة مفلس من المفلسين في هذه الأمة أعماله الصالحة كالجبال لكنه لا أخلاق له ضرب هذا شتم هذا أكل مال هذا سفك دم هذا فينقض الغرماء عليه فلا يجد في صندوق العمل حسنة يأخذها أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم ثم قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصدقة وصيام ولكن يأتي بالمسكين بالمظالم وبعض المفلسين أيضا وبعض المفلسين تحت طباق الأرض أمنيات هؤلاء سأذكرها ذاك الذي كان يظن أنه يحسن صنعا وقد ظلم بعض المسلمين ظلم الزوجه ظلم الخادمه ظلم العامل لم يعطي ذاك حقه اهل المظالم ينقضون والغرماء فلا يبقون له حسنه وبعضهم صاحب قيام ليل وتلاوه قران وتبكير الى الجمع والجماعات ومع ذلك كل اعماله هباء منثور اعوذ بالله ويئن تحت الارض اتعلم لما كان إذا خلا بمحارم الله انتهكها كان يستحي من عين المخلوق ولا يستحي من عين الخالق جل وعلا فتكون رمادا وهباء مع أنها كانت كالجبال بل جبال تهامة أعظم جبال في الجزيرة العربية ارتفاعا أين ذهبت؟ إذن هناك أمنيات للموتى تحت الأرض اين رحلت ارسلتهم يتمنون يتمنون ان يعودوا انظر الى مثل احدهم بنى مساجد وكفل ايتام وطبع مصاحف وجرى على الارامل ومع ذلك قدم على الله ولا حسنه ولا تسبيحه لما كان يرائي بعمله الناس يفرح بمدحهم ويعمل لأجل مدحهم فكان ينشرح الصدر إذا أثني عليه بالمساجد والمجالس وإذا وضعت على مشاريعه اللوحات فلان ابن فلان وطبل له المطبلون انشرح صدره قد قيل قد قيل خذوا بعبدي إلى النار أعوذ بالله من النار يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ومن الذين يتمنون تحت الأرض أن يعودوا ذاك المديون صاحب الدين الدين منع الشهيد والشهادة أعظم خروج من الحياة أعظم طريق تصل به إلى الجنة أن تموت شهيدا وأغلى غاية الجود الجود بالأرواح ومع ذلك الدين يمنع الكرامة ومنزلة الكرامة لذاك الميت إذا كانت ذمته مرهونة بحقوق الناس مسكين الذي يتجمل للناس بثوب وسيارة وبيت وهي من جيوب غيره قروض بنوك ذما مرهونة إن الله جل وعلا ما بينك وبين من الذنوب يغفرها ما لم تكن شركا أما حقوق خلقه فمبناها على المشاحه لا على المسامحة كم من ميت الآن من ألف واربعمية من ألف وتسعين وبعضهم ثمانين وبعضهم من ألف ثلاثمية وخمسين إلى الآن ونفسه محبوسة بدينه محبوسة بدينه دين من صناديق الدولة وتسهيلات بنكية إن كانت حرام فأعوذ بالله من جمر جهنم ولا نكفر صاحب الكبيرة إنما نخاف عليه وهو تحت المشيئة لكن إن كانت من حلال وتامل يا اخوان ألا تتأملون أن كثيرا من الناس الآن يبدأ حياته زواجه مسكنه وظيفته بيته أثاثه سيارته كلها دين في دين في دين من الذي يوفي عنك أتريد أن تنقل على الأعناق ولك عمل صالح لكن لا يصلك بره ولا نوره في لحدك لأن ذمتك قد رهنت إذن بعض أمنيات الموتى يتمنى صاحب الدين أن لو باع بيتها الذي أسكن فيه أبناؤه وتحمل الدين بسببه يقول إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين أما أنا فلا ترهن ذمتي تحت الأرض وهو نداء لابناء الموتى ارحموا ضعفهم ووحشتهم واقضوا ما عليهم فإن بعضهم تحت الأرض من أعوام طويلة لو أخرج رأسه من قبره لصاح وبكى أقضي عني يا بني أحبتي في الله أختم ولا أطيم بما قاله إبراهيم بن يزيد عليه رحمة الله في محاسبة السلف أنفسه قال أتاني رياح القيسي فقال يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة الحبيب كان صلى الله عليه وسلم اجلس نؤمن ساعة أرحنا بها يا بلال إنه يغان على قلبي فيكثر من الاستغفار وهو من خير الورى سيد ولد آدم خير من مشى على الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام كيف بنا انظر السلف كيف يتواصلون. قال أتاني رياح فقال يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهدا نزورهم كأنما يزورون الأحياء قال فانطلقت معه فأتى المقابر فجلسنا إلى بعض تلك القبور فقال يا أبا إسحاق ما ترى هذا متمنيا لو تمنى صاحب هذا القبر هو لا يعرفه لو تمنى صاحب هذا القبر ما هي أمنيته قال قلت أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع بطاعة الله ويصلح والله أننا نعلمه. روحوا للمقبرة النسيم، واذهبوا لمقبره العود وروحوا للمنصورية اذهبوا لتلك المقابر التي عجز من يحفر القبور أن يتابع الجنائز أربعين ثلاثين خمسين قديما كنا نرى الرحلات المغادرة إلى الدار الآخرة قليلة أما الآن أسر تخرج ولا يعود منها الا الخبر طائرات تجثم فيموت خمسمئه اوبئه امراض حوادث هؤلاء يذهبون فينظر الى القبر فيقول ما هي امنيته قال والله ان يرد ليعمل صالحا ويصلح قال اي ابراهيم بن يزيد الى رياح عليهم رحمه الله قال ها نحن في الدنيا فلنطع الله ولنصلح ثم نهض واجتهد وبعد أيام ما تريح وأذكر أن مغسلا للأموات كان يغسل الموتى أتت إليه جنازة في آخر الليل فأراد تطبيق السنة الاسراع فأسرع بها وتبعه بعض الناس فلما وصلوا إلى القبر كان هناك قبرين قد حفر فنزل هو وسبق الجنازة إلى قبر الأيسر وكان به علبة ماء وقراطيس أراد تنظيفه فالذين يحملون النعش كان تقيلا وضعوا النعش على تراب القبر الأيمن فخرج من القبر وقال لكن اخترت هذا ونظفته فقالوا وبهم من المشقة والتعب يا أخي كلها قبور نقبر هنا قال حسن فنزلوا في القبر فأراد أن يدليه إليهم وكان القبر لينا طينا مزلت قدمه وكان على شفيره واقف فارتد إلى الخلف فضرب مخخرة القبر الأخيرة رأسه من الخلف فانفجر رأسه ومات وغسل في الليل ذاك وصلي الفجر عليه وأتوا به إلى المقبرة ولم يكن إلا القبر الذي نظفه فقبر فيما كان قد اختاره ورأى إلى لحده نعم أيها الأحباب هذه الدار اذا التواصي وإذا ذكرنا القصص هذه لا أقول أن نقنط من رحمة الله ولا أن نترك عماره ظهرها لا اعمرها لكن على يقين إن أنك ستعبرها اعمرها على أن تلتقي بأبنائك في جنات ونهر فإن من الحمق أن يبني احدنا الدنيا وهو لم يبني لأبنائه دارا في الآخرة تتمزق العسر إذا ضرب الصراط إلا تلك العسر المتواصية على البر والتقوى أمنيتك في الجنة تصور من أمان أهل الجنة في الجنة أن يروا أبناءهم فيحقق الله بشرط أن يكون أبناؤهم في الجنة الجنة مئة درجة قد يكون الإنسان في أعلى الجنة وأبناؤه في درج الجنة الدنيا فيلحقهم الله بك قرة عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء لا تغرنك الفانية دنيانا وأقولها بصوت مسموع دنيانا التي نجمعها لا تغسلنا ولا تكفننا ولا تحنطنا ولا تقبرنا أليس كذلك؟ اليست قبورنا في مقابر وقف للمسلمين؟ اليست أكفاننا وغسلنا في مغاسل خيريه وقف اليس الحنوط وقف ما عندك سياره تحمل جنازتك سيجدون لك سياره وقف اذا مالك الذي جمعته اعرف رجل من عشرين سنه ملك من الملايين لا عد لها أربع نساء أبناء فلما أخرج بالسرطان وقد هد بدنه قال أبنائي أريد مكة فخرجوا وأخرجوا معي فاخرج ذريته ستة صوالين سيارات كبار أخذوا عمره ثم أخرجوا إلى الطائف وكان قد فرش له ووضع له متك في أحد السيارات وتعب وفي منتصف الطريق في المنطقة الجنوبية ومنطقة جبلية بعد أن ترك الطائف ذهب للجنوب تميل رقبته وتخرج روحه في عقبة من العقبات ويقفون في قرية فقال أحد أبناءه وكان عنده علم يقبر حيث خرجت روحه فذهبوا وبحثوا عن من يغسله فوجدوا بحثوا عن قبر ما وجدوا الأرض صخرية فقاموا إلى ثلاثة من أهل القرية فقالوا احفروا لأبينا فحفروا قال المغسل ليس عندي إلا حنوط وليس عندي كفن اذهب ابحث لي عن كفن، فذهب في القرى الجبلية وينزل من وادي ويصعد فقالوا عند ذاك الشيخ الكبير والذي بيته ليس فيه إلا لمبة واحدة طرق الباب عليه والغرف صخرية وحاله ضعيفة فلما فتح الباب قال يقال أن عندك يا أبا فلان أكفان قال والله ليس عندي إلا كفن واحد قد وضعته لي وبما أن والدك قد سبقني إلى الدار الآخرة خذه صدقة عليه قال قف أبي يملك من الملايين لا حد لها فتبسم قال يملك يا ولدي عسى الله رزقه الجنة وين يملك راحت الآن ما يملك حتى توبه اللي عليه خلعته قال خلعنا قال لي أنه لا يملكه خذ هذا قال أعطيك السيارة التي معي مع حقيبه ما الآمال نفقت الأسرة قال لا أقبل إلا أن يكون صدقة عليه أو رد كفني الي فأخذه قال فذهبت فلأتيت ادخل المال في يد من يغسله فاقسم بالله اني احسن فيه واتقرب الى الله بالصدقه عليه قال ولكنه غني قال فذهبت الى من حفر قبره الارض صخريه أردت أن أعطيهم قالوا نريد ما عند الله يا أخي قال يا أخي ولكنه غني قال يا أخي الوعد تحت الأرض فوق الأرض إن كان غني نفعه تحت الأرض أما إن كان قد تركها لكم فأسأل الله أن يجعل قبره روضة دليل على أنك ما دامت الانفاس بين جنبيك تستطيع الأمان أن تحققها أما إذا ختم وكان آخر نفس وعند الحشرجه لا ينفع نفس ايمانا ها لم تكن امنت من قبل لا ينفع قال يقال لك كما قيل لفرعون اخي الحبيب جميل ان نتواصى على ما يحيي القلوب زور القبور فانها تذكركم الاخره بل وزور المستشفيات وانظر الى من رحلت عافيته انظر الى من كان يمشي وبات يدفع انظر من كان قويا وبعد تحليل من التحاليل قيل أن بك السرطان أو عندك من الأمراض المزمنة احبابي الآن الآن قبل أن تكون آمانين لا مجال لتطبيقها أسأل الله أن يختم بالسعاده آجالنا وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وأن يجعل آخر الكلام لا إله إلا الله وأسأله سبحانه وتعالى ان يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة وان يجعلنا ممن يتعظ بغيره ولا يجعلنا ممن يتعظ غيره به واساله جل في علاه ان يجعل قبور اهل الايمان رياضا من رياض الجنات اللهم عاملهم بإحسانك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم اللهم انقلهم من الشقاء إلى السعادة اللهم يا رب العالمين اجعل قبورهم جنة واجعلهم يوم العرض الأكبر عليك آمنين وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم آمين اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار والله أعلى وأعلم وأحكم وصل الله وسلم على نبينا محمد